فرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها سميتوها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إنك Al-Fatihah